كان يا م كان عميقا في ا ل غ ا ب ة ق ر ي ة م خ ف ي ة تعيش فيها كائنات ص غ ي ر ة تطلق على نفسها اسم السنافر كانوا يحبون الخير كان هناك أ ي ض ا شرشبيل المشعوذ البغيض كان شريرا أكره السنافر س أ ق ض ي عليكم ولو كان هذا آ خ ر عمل في حياتي س أ ق ب ض عليكم س أ ج د قريتكم يوما سوف تندمون ا ل غ ا ب ة ما زالت هناك ف إ ذ ا أ ن ص ت م لربما سمعتم صوت شرشبيل و إ ذ ا نظرتم جيدا لربما لمحتم السنافر